رمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تاتي وفة تغلب نصرا عظمى لجيل يملؤ الأكوان ذكراً، وقرأ القرآن دوماً، قاشعاً سراً وجرحاً، يملؤ دينا شعاراً، معلما بالدين قدراً، فحبر الله توفيقاً إن نا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبران. ونجا الإسلام بشراء إننا نال ما حفّجر في شباب قد شادوا صحوة للدين كبران. ونطوفان المأسي. شفتي نطوفان المجران. أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى. لن يسكب لحن النصر في الاسماع السحرى لن يسكب لحن النصر في الاسماع السحرى والعداة ترو اليه تغتلي حقدا وقهرا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 شُرِبْ دِينًا ضِيَاءً وَاُنْثِرِ الْأَخْلَاقَ عِطْرًا شُرِبْ دِينًا ضِيَاءً وَاُنْثِرِ الْأَخْلَاقَ عِطْرًا لِلَّهِ شُكْرًا اتى الاسلام بشرا ان لنا لماح في شباب قد شاد صحوة للدين كبرى اتى الاسلام بشرا في شباب قد صحوة للدين كبرى